اَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا, سميتموها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 هو علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر هازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما تعى وأن سعيه سوف يرى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 وَأَنَّ عَلَيْنَا النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَوْلَى وَأَقْوَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وَقَوْمَنُ حِمْيَرَ مِنْ قَبْلُ إنهم كانوهم أغغم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير من النذور الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجمون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساندون فاسجدوا لله وعبدوا